لِيَطْفُو بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَجَعَلُونَا لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِرْسَاهُ إِمَامَ بُشْرِهِ فيمسفه على هون أم يدسه في التراب ألا شاء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العجيز الحكيب وَلَا يَوُونُ أَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فإذا جاء لهم لا يتاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنفنتهم للكذب أن لهم رسلنا ما جرم أن لهم نار وأنهم مفترقون ال اللَّ جِلَ قَالَ أَسَلنا إِلَ أُمَمِ قَابِلِكَ فَزَيَْنَ لَهُ الشَّيقَُوا أَعْملَهُ فَهُوَ وَلومُ ليَوْمَ وَلَهُم زابٌُ أَلِيب وَمَا أَزَلنا وليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم